يا eh Ali tuk 60 000 vis Kalteid Allah peegVattik Ö أي <تصفيق> طان فاجتني بوب لعلكم تفلحون إنما يريد ايْطَانُ انْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا وَلِاحَاتِ دُونَ حُمْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم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 Kõik põNetati ala lõd umaine. See drop ise اللههُ بِشَئ مِ نَص يدتَ نَالُهُ أَيدكُم وَلمحكُم ل لَمَ اللهَّهُ مََ فمن اعتدى بعد فَلَهُ فله عذاب أليم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْ قم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم